إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْلِّقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عزيز حكيم.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 كَدَأ بآالِفِ العوونَ والَّينَ مِهَا قَبلِلِهِم كَفَروا بِآياتاتِ اللههِ فَأخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّه قوَو شَديد العيقاب ذَلِكَ ب بأنن اللهَّهَا لَمْ يَكُمُ غَيرًا نِعمَةً أَن عَمَهَا علىى حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ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 مِنَ الَّذِينَ كَثُرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَٰنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ